وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا والما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أي ادخل إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وَسَبِّحْ بحمده وكف به بذل بعباده خبيرا